بسم الله الرحمن الرحيم بالله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة المجموع من باب الإخلاص يقول الإمام النووي وعن يوسف بن الحسين رحمه الله قال أعز شيء في الدنيا الإخلاص ونحن نتكلم كثير قبل كده عن كلمات العلماء والصالحين في مسألة الإخلاص وصعوبة تحصيله و الصحبة وعظم الثواب اللي فيه يعني. كنا احنا وقتنا على الكلمة اللي قبلها كان فيها شوية حاد كده مفروض سطيفي. وأنا وعن أبي عثمان قال إخلاص العوام ما لا يكون النفس فيه للنفس فيه حاض وإخلاص خواص ما يجري عليهم لا بهم فتبدو بهم الطاعات. وهم عنها بمعزل. ولا نفعلها في عليها رؤيتها ولا بها اعتداد. فعنتش فاهمين الكلام ده خالص اه؟ ولا انا قوي برضه بس يعني. ايه؟ ايه؟ ايه؟ معنى حاف جدا ده. زي مشاهدة فاهمين كده بيقول ده اللي بيسموه الفناء. يعني انت ايه؟ صوفيه يعملوا وهو مش داري ان هو بيعمل ايه مفكر ان هو كده يعني ايه وصل للمرحله العليا يعني هنحاول نحورها يعني بطريقة شويه شوي تمام امم هو خد نيه بس هو بيقول يعني ايه ان ده طبيعي خلاص يعني بقت النيه موجودة على طول والاعمال تجري على طول من غير ما هو ما يغالب نفسه على الاعمال لدرجة ان هو ما بقاش يعني ايه عارف قوي ايه اللي بيحصل يعني خلينا في يعني ايه في الصح منه يعني لا يكون للنفس فيها حظ ده مرتبا من مرتب الاخلاص ان انت تعمل العمل ولا ولا حتى تاخد منه ارضاء لنفسك يعني حتى ما ما تشوفش ان انت بقيت كويس او حاجة يعني شباب في الحاجات دي ده احنا فصلناه قبل كده الاخلاص الثاني اللي هو بيقوله يعني المعنى الصحيح اللي فيه ان انت بعد ما تتم العمل ما تراش لنفسك نصيب فيه أو حظ بمعنى إن ترى أن العمل ده غرض ناقص رغم أن أنت أتميته على الإخلاص تره ناقص وإن الأعمال تصدر منك بسهولة ويسر بغير مجاهدة أو بغير كثير مجاهدة ده ليه أنك وصلت المرتبة للي يذكرها الحديث لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعاً لما جئت به يعني يكون انت بتهوى العمل ده مش انت بتبقى نفسك في المعاصي وبتفعل الطاعات عشان يعني تغالب نفسك الطاع لا الطاع بقت هي هواك ده اللي هو عايز يوصده بس يعني ايه زودها حبتين بقى لدرجة ان انت بتبعش دريان انت بتعمل طاع ولا بتعملش ويطلع طاع في الاخر بس يعني ايه هو الموضوع يعني سهل الدرجات لدرجة ان انت بتبعش يعني من غير حتى انت دريان بتعمل مكساب ديك اه <متخل> بتطلع الطعاط كده لوحدها طبعاً ده يعني الشيء اللي هو بيقول انا هم صدق استريح ومستر عايز استريح والله طب اه يعني هتقول اللي هي تقول ده يعني استريحت خلاص مالكش حاجه الكلام ده غلط يعني رغم ان طبعا يعني عظم الراجل اللي قاله بس الكلام ده غلط لان ورد في الحديث غير كده ار بها يا بلاي فيعني يمكن بقى قصده انه لو ما يكون مقصودك الوحيد هو الراحة بالصلاة زي العلاجات النفسية كده يعني واحد مثلا ده يعني مش موجود تقريبا يعني هو بيصلي مفيش اي مقصد خالص غير ان هو قلبه يرتاح ومش برضو يعني عشان الطاعة والعمل الصالح يعني ما تعرفش تفصلها يعني بس لو انفصلوا نظريا يبقى الكلام اللي بيقوله الشيخ صح يعني لو انفصل موضوع الراحة عن موضوع الطاعة خالص وانت غرضك الطاعة بس بغير اي نظر للطاعة بس من غير الطاعة خالص بس عيفة ملكش الثوايا بس ده يعني بالذات في الصلاة يعني يبعد جدا جدا يعني ممكن في حاجات تانية ممكن في النفقة مثلا يبقى غرضك اسعاد اللي قدامك وخلاص من غير ما يبقى, ما يبقى وحتى اسعاد اللي قدامك ده يبقى شوية في يعني فيه الثوايا صعب قوي يعني ممكن ماشي ما احنا قلنا اهوت الحديث بيقول يعني اريحنا بها يا بلال يعني نفس المسألة ف لحد النهارده مش نور ك ما يتقطعش ماشي مش هينفصل ابدا موضوع اختلاط الطاعة بال, بال, بال بالجزء الدنيوي او المحصلة الدنيوية اللي يعني دعا اليها الاحاديث ما فيش ما احنا مش قلنا قبل كده هنا في ال في الكلام إن بعض الأمور حث عليها الشرع بثوابات دنيوية من أراد أن يطل له في عمره أو ينسأله في أجله فليصر رحمة أو يزاد له في رزقه وينسأله في أجله أو يطال في عمره فليصر رحمة هدوة محصلة دنيوية لو قصدت برضو العمل مخلص ما هوش مرأي به ولا حاجة ولا العمل يعني لأنه لثواب دنيوي محسوس عليه ماشي؟ سيبن رأى من تزيد اللي في المسألة دي المهم يعني الصحيح إنه يكون إيه ما جاء في الحديث إنه يكون هوى الإنسان تبعاً لما جاء به الشرع طيب ينتقل بقى الكلام عن الصدق وإما الصدق فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن لم تكن من الصادقين فكونوا مع الصادقين وقال القشيري الصدق عماد الأمر وبه تمامه وفيه نظام وأقله استواء السر والعلانية بأقل الصدق الصدق اللي هو ايه ان الإنسان يكون أفعاله كلها مطابقة للشرع أيان كان هذا الفعل تمام طيب يفرق إيه عن الإخلاص الصدق متضمن للإخلاص أول درجة الصدق هي الإخلاص استدامة الإخلاص في كل الأعمال دي الدرجة التانية في الصدق تمام نقول بقى بعض الكلامة ما يجي إن شاء الله. يبقى الإخلاص هو أول خطوة من الصدق. عشان كده بيقول في التعريف بتاعه هو أقله أقل درجات الصدق اللي هو استواء السر والعلانية. اللي هو ده الإخلاص. تمام؟ وروينا عن سهل ابن عبد الله الدستوري قال لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. يبقى اللي ما عندوش إخلاص ما عندوش صدق. وعن ذنون رحمه الله قال الصدق سيف الله ما وضع على شيء إلا قطعة أنا مش رحي أصدق الموضوع يعني طيب وعن الحارث بن أسد المحاسبي بضم الميم رحمه الله قال الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل إصلاح قلبه ولا يحب الطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله ولا يكره الطلاعهم على السيء من عمله لأن كراهته ذلك دليل على أن يحب الزيادة عندهم خدهم حدة حتى بس له الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبي ده هو الإخلاص اللي يصيحه دوت يعني هو بيقول ما يباليش لو ان الناس تنظر له نظرة سوء، لو كان ده في سبيل صلاح قلبه ده الإخلاص نبدي درجة زائدة عن الإخلاص ده هو الصدق ولكن طبعا الإنسان يقينا ما يقصدش ده ما يقصدش انه هو يخرج قدره من قلوب الناس وما يقصدش زيادة قدره في قلوب الناس صح آه لكن هو ما يفرقش معاه بقى لو كان صلاح قلبه قصاد ما الناس طب هو قلبي ويذمي الناس لو كان صلاح قلبي لا هيذم مش هيستجلب يعني ذم ولا متح يبقاش فيه مشكلة لو هيستجلب المتح برضه نظري مش للمتح يبقى نظري الصادق لإيه؟ للفعل وصلاح قلبه بغض النظر عن ردود أفعال الناس وإن كان ردود الأفعال بالذم لا يبالب كده ماشي؟ ما دي أول نقطة زائدة ما بين الصدق والإخلاص يعني إنه أي واحد يبعد عن يعني يحاول يبعد عن زم الناس لي أي؟ ده حاجة غلط؟ لا مش غلط يعني عشان كده أنا عدلت العبارة ما هواش المقصود ان انت لا مش مقصود مش بقصوده وبباعد عنه تمام يعني أنا مش بقصود ان الناس تزميه اه وباعد عنه مش عايز تمام مش هايه الناس تزميه تمام إلا لو ده في مقابل ده يعني إنتنا الوقت في موقف لو اخترت فيه الفعل اللي يصلح قلبك هتذم تذم مش مهم ولكن لو في الطبيعي يعني انا لو فعلت الفعل المباح ده هو ذم طب افعل المباح ليه ما هو ذنب مش وخلاص ماشي لكن لو هفعل مستحب او واجب وده هيستوجب ذم الناس ابويا زي حالات كتيرة احنا بنعملها يعني يعني مثلا المحافظه على المسجد ده يعني صلاة الجماعة ده يستوجب ذم من بعض الناس وم ما عندكش مشكلة في ده مظهرك واللي حيا والجلبية ولا مش عارف إيه ومية استوقي بشوية ذمة من الناس برضو ما يفرقش المفروض الحاجات دي ما تفرقش ولكن بقى لو الموضوع ده أعرف أتخلص منه يعني يبقى أنا بفعل الطاعة وما تذمش مفروش ما فيش مشكلة ماشي وده حاجة ي ي يسعى يصع يكون ليه قدر من المحبة في قلوب الناس ولكن مش عشان يبقوا بيحبوك عشان يسمعوا ليك بعد كده يعني عن سبيل الدعاء ماشي اللي قدرك في قلوب الناس ده ما يفرق شيء ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله يعني يبقى عمله مخلص وفوق انه مخلص مخفي لان هو مش عايز يتطرق لمساله هو انا هظهره للناس رائع في الرياء ولا مش هقع في الرياء من الاول الناس ما تبصلوش اصلا ما يعرفوش ولو ما عرفوش وقت ما هعمل يبقى سكه الاخلاص اسه هذه تاني نقطة في الكلام ولا يكره اطلاعهم على السيء من عمله طبعا ايه دي فيها منقشة شوية الانسان مو يعني مأمور بالستر على نفسه تمام ولكن لو اطلع هيبقى انت يعني انت من البداية المفروض تستر اعمالك السيء طيب لو الناس اطلعت على عمل سيء برغم سترك ليه ليه المسألة بقى الكلام دوت يعني خلاص الناس عرفت عنك امر انت ما كنتش عايز تظهره امر الناس من اعمالك السيئه يعني وعرفته ده تبالي بيه ولا ما تباليش بيه هو يبقى ان الصادق في الحاله دي اللي ما يباليش ما يفرقش يعني مع ان الناس عرفت السيء من عمله ليه مش باين ازاي هم بيهبالي ان هما اللي مش حاضر اه ما يظهروش ان هما مأمور بدوت لو ظهر العمل السيئ يفرق معك اكتر طب ما هو كان ظاهر لله عز وجل يعني كون ان عندك عمل سيئ كنت انت مغموم بنسبه معينه لان العمل دوت معلوم لله عز وجل صح طيب همك ده زاد بمعرفه الناس ليه <تصفيق> <تصفيق> اكيد بيزيد ده فاضح في الصدق مش فاضح في الاخلاص ولا حاجه بس دوت واحده من مرات الصدق المفروض ما يزيدش اقصى حاجه من الغم اللي يصيبك هو اطلع الله عز وجل على العمل وهو مطلع عليه خلاص نسأل فكرة عرفت شي هو مطلع عليه. مأمور ان هو يستورب. بيبرين إنه هو بيكن بيبرين هو ما يسولف طب ليه ببرين هو. عشان هو مأمور بكده ستر المعاصي عن الناس عشان ما ما يسهلش المعاصي على غيره. ممكن. اه مش عشان حاجة لنفسه هو. المفروض إنه مش عشان عشان ما تسهلش عليه لأنه برضه هو لو الناس عرفت انه بيعمل كده هيسهل عليه انه يعمل تاني بقى وخلاص ما تعرف خلاص. فده بعض الحواجز الشرع أمر من هو ما يظهرش معاصيه عشان الناس ما تستسهلش المعصية وهو كمان ما يستسهلش المعصية بعد كده يعني ولكن المفروض ان ذا ما يفرقش الشرف لنفسه الخط لا ما يبقى الشرف لنفسه الصادق مش كده يعني سمرتدة الصوت دي مش واجبة انا بقول لك يعني الفارق ما بين الصادق والإخلاص الصدق ده مش سهل عصر وحاجة من كل حاجة انا خردك ومش عوضوا بي تسهل عشان عشان اما مثل عمل السيدة يتبع يعني دي صعب ضبطها يعني انتزمين ولا انت مش هم في متزامنين تاني ما بيعملهم يقول لهم لا ده انا بس اللي منتظمين اللي بعمل كده دي قله اشياء عايز زي محمود هو ده اللي المفروض تساله كوينز ده بقى, بقى ورا بعد كده محمود يخش الجيش من بكره ولا حاجة يقعد مكانه عشان تحمل الرايه بتاعت الاسئله لل... <تصفيق> حد هنا عايز حاجه ممكن نروح دي مثلثا هو ممكن برضو ممكن حركات انه يزعل من ازاله الستر بس المهم المعنى اللي احنا بنقوله دوت يعني سيدنا ان الحالة ان هي لو حصلت احنا ما بنتكلمش في احتمال حدوثها او لا هو مساله نظريه انا دلوقتي لو انا بعمل معصيه لو فارق معايا اطلاع الناس عليها يبقى انا مش صادق تمام زي بالظبط لأ نعكسها يمكن تبقى أسهل أنا بعمل طاعة هل يفرق معاك اتطلع الناس عليها يعني هتبقى أحسن لو ناس اتطلع عليها لو ناس عرفت عنك إن أنت عباد مثلا أو صوان قوام يفرق معاك الصادق مش كده ما يفرق إشي معاي. هاي نقدر نطلع ناس. آه المفروض الصادق ما يفرق إشي معاي الناس خالص لا في مسألة إن النية تتغير ولا إن هو عايز شرف لنفسه أو بيدفع عن نفسه مذمة. ولكن هو مأمور بأنه يدفع نفس المذمة يعني ما يبقاش هو بيعصي وخلاص بقى الموضوع سهل ويروح يتجهر بيه ده مش المطلوب ولكن هل لو حصل؟ لو كان ده مش مطلوب، لو مطلوب ان اللي يعمل معصيه يروح يتجهر بيه لو كان ده مطلوب شخر يعني هيروح يعمل كده؟ ولا هيفرق؟ لا مش هيروح عشان اعتبارات تانية لا اعتبارات تانية ده مطلوب مش بقاش موجودة وان كان ده صعب عند الناس يعني ولا يكره اطلعهم على السيء من عمله لأن راهته ذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم وليس هذا من أخلاق الصدقي بعد كل النقاش النقاشة بنقيشكو فيه دوت يعني حتى برضو الشيخ العثيمين استشكل على الموضوع بيقول أن ده كمان فيه نظر أنه هو مأمور بستر عوراته وهو مش يبقى مأمور بستر عوراته والمعاصي إلا لو كان هو بيبقى المفروض مأمور بأنه يدفع الذم عن نفسه فهمين؟ ولكن ما كانش يعني بال... بالدرجة المقية المذكورة في المقولة كده ولكن القرب منها يعني مطلوب اكيد هل فهمها؟ تاني جميلة مشكورة صعبه؟ المقول ان هو يدفع تاني اخيرا ايه؟ يعني تاني واحدة اللي يدفع اللي اعتردتها اللي انت و قلتوا انا عمال ارد عليها ديت كلها قالها الشيخ العثمين في شرح اعتردت و مش الرد معنى كده ان الكلام كده يعني صحيح صحيح في الحالة اللي هو بيذكرها اللي هو يعني ايه واحد يعني يعمل المعاصي الناس يعني عرفت ما يفريش معاه خالص يعني ده, هو ده ده حتى مش من طبقع البشر يعني صعب اوي انوان خلق عن الصفة دي اللي مش موجود مش موجود خالص بس القرب من كده موجود ان يكون اعظم الناظرين اليك والله عز وجل والاقل من كده لو الناس يعني يعني الفارق عندك من رؤية الناس لسيء عملك ما يبقاش كبير زي ما هو موجود دلوقتي تمام؟ هذا ده اللي احنا عايزين نقرب منه يعني. ولكن طبعا الجملة فيها حاجات يعني زيادة عن الطبيعي شكل. وعن أبي القاسم الجنايد بن محمد رحمه الله قال الصادق يتقلب في اليوم أربعين مرة والمرأي يثبت على حال واحدة أربعين سنة. المقولة دي يعني أنا أنا شخصياً أحبها جداً الصراحة. ونفسك تفهموها شوي لان ورد حاجات عن السلف الاخوة بيلتزموها بطريقة يعني قاسية جدا وسيئة في الصراحة يعني مثل ورد عن السلف انه هو صلّه في صف الاول اربعين سنة او لم لم يغادر تكبيرة الاحرام مش عارف قد ايه تمام؟ الكلام دوت هل هو مقصود لذاته ولا دوت تابع للمطلب الشرعي؟ بمعنى ايه؟ هو مطلوب من الجميع المحظة لتكبيرة الإحرام صح؟ طيب في حاجات تانية مطلوبة؟ اكيد لو تعرضه يبقى نقدم نقدم ايه على ايه؟ لو كانت ترجيح دايماً هو ان تكبيرة الإحرام افضل من الموضوع اللي هتعرض معاه او انت عرفت تضبط كل الحاجات اللي هتتعرض مع الصلاة في غير أوقات الصدق ده أكيد المطلوب تمام أيه. لو خلاص بقى مرة خرجت من إيدك الموضوع وتعرض حاجة مع تكبيرت الإحرام نلتزم تكبيرت الإحرام ولا التانية الحاجة التانية لو كانت أولى منها نلتزمها نلتزم الحاجة اللي هي الأولى منها ده معنى الصادق تمام فاليبقى اللي ورد عن السلف دوت إما إن هو يتفسر على أنه ما فيش حاجة تعرضت في الفترة دي الأفضل منها معاها أو أنهما عدوا الحاجات اللي هي تعرضت معاها في الفترة دي داخل الفترة يعني مثلا واحد صدقوا عشرين سنة يصلي بتكبرة الأحرام ما عدا مثلاً أربع خمس أيام كان أبوبي بيموت وهو بيمرده هيقولوا هم اللي كان بيصلي عشرين سنة مع ذا الأربع خمس أيام خسره ولا هيعدوها عددوها من العشرين سنة هو كان بيعمل الأفضل من تكبرة الأحرام في وقته وما كانش حد ثاني يقوم بيه أو بكل الملابسات يعني اللي تخليها أفضل من تكبرة الأحرام ماشي إما تتحمل على كده أو تحمل على إنه هو فعلاً صلى 20 سنة غير ما يفوت ولا صلاة بس ما كانش في حاجة متعارضة أو لما كان بيتعارض حاجة بيقدمها أو يؤخرها عن الصلاة وده يبقى الفضل بتاعه إنه هو لما يبقاش يعني إيه لا عشاء مع العشاء أو قدمه بقى العشاء على العشاء فكل مرة يعمل العشاء وقت الصلاة ونطبق الحديث كم يهم فهو عشان ما يعاش في الحديث أصلاً هيتعشى قبل يا بعد يبقى دوت الفضل بتاعه اما يبقى مثلا عنده شغلانة هيعملها يظبط وقتها بحيث ان ما يجيش الشغلانة دي تطغى على الصلاة او يبدأها اصلا بعد الصلاة وخلاص يبقى ده الفضل بتاعنا هو منتبه لتكبيرة الاحرام يبقى ده ده التوجيه بتاع المقولات دي مش معناها ان انت تتربس دماغك في عمل واحد دوت ما هوش من صفات الصادقين لان غير الصادقين بيبقى عايز يعني إيه؟ يعمل مقولة يعمل يعمل حاجة كده يعني ايه آه ليش يقنف حاجة معينة يعني مثلا ايه يعني انا بصلي في الصف الاول بقالي مش عارف قد ايه انا بقالي مثلا عشر سنين باخضر للشيخ فلان انا كده يعني حتى ولو ده احساس شخصي هو بيحسس نفسه بكده مش بيقول لبناخ بلا حاجة منصبه بيحس بكده ده مش الصادق ده مش هدف يعني الحاجة دية لوحدها مش هدف الهدف هو فعل أفضل الأمور في الوقت ده. الغالب ان أفضل الأمور في الوقت هي الحاجات الشرعية الم المطلوبة ولكن بيبقى في استثناءات. نفي الاستثناءات خالص ده مش مطلوب. ولنقرر وراها بقى الغايت ما يبقى ما فيش أصول يعني الصلاة دي لما يعني لما نبقى نعدي على الجامعة كده لما نروح نصلي ده برضه مش مطلوب خالص. مفهوم؟ ده يعني لا ده معنى الكلام أن الصادق يتقلب في اليوم أربعين مرة ما بيثبتش على حال بيتقر... بيتقلب على حسب الفضل فين؟ فين أفضل حاجة دلوقتي وروح أعمله؟ والمرائي يثبت على حال واحدة أربعين سنة قلت معناه أن الصادق يدور مع الحق حيث دار فإذا كان الفضل الشرعي في الصلاة مثلا صلى وإن كان في مجالسة العلماء والصالحين والضيفان والعيال وقضاء حاجة مسلم وجبر قلب مكسور ونحو ذلك فعل ذلك الأفضل وترك عادته طبعا ما بتكلم هنا عن الصلاة اللي هي الصلاة النفلة يعني الحاجات دي يدخل تعارضها مجرد التعارض كده مع الصلاة النفلة لا تقدم حتى وإن كان أفضل حياة فيها مجالسة العلماء والصالحين ما ما تقدمش على الفريض، ولكن ممكن في أوقات تقدم على النفل أوقات كتير، تمام؟ فأش عنده العبادات وكأنها عادة لا ترد ولا لا تتغير، تمام؟ ده اللي هو الصادق. وكذلك الصوم والقراءة والذكر والأكل والشرب والجد والمزح والاختلاط والاعتزال يعني يختار ايه يصوم ولا يأكل؟ يذكر ولا يقرأ؟ يتكلم ولا يؤلف قلب واحد يروح يلعب كوره ولا في الدرس كده يعني ساعات يلعب <متعر> الكوره لبعض الناس يبقى احسن من الدرس ساعات يعني نازل بالواد اللي حجز الكوره من السبت ده انت خلاص إن انت هتروح الجيش بكرة مش هم يعجبوك هنا ولا طاعة لمخلوق ولاختلطه الاعتزال والتناعم والابتذال ونحوها فحيث رأى الفضيلة الشرعية في شيء من, من هذا فعله ولا يرتلط بعاده ولا بعباده مخصوصة كما يفعل المرار تمام فهمت وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحوال في صلاته وصيامه وأوراده وأكله وشربه ولبس ولبسه وركوبه ومعاشرة أهله وجده ومزاحه وجده ومزاحه وسروره وغضبه وإغلاضه في, في انكار المنكر ورفقه فيه وعقوبته مستحق التعزير وصفحه عنهم وغير ذلك بحسب الإمكان والافضل في ذلك الوقت والحياة كل المتضادات يعني يصلي ويصوم ولا يأكل ويشرب يعاشر أهله ولا يعتذر عنه يمزح ولا يبقى جد يعني يروى عنه ده وده في أوقات مختلفة يروى ان هو يغلظ في التعذير على واحد وفي مرة تانية يعفو عنه بغير حاجة ويقعد يدفع أنه هو ما يقولش وما يعملش كل ده على حسب الأحوال أنه الأفضل في كل حياة وهو ده الفقه يعني الفقه إن أنت تبقى فاهم فين الأفضل في كل حالة من الحالات ديت ولا شك في اختلاف أحوال الشيء في الأفضلية فين الصوم حرام يوم العيد يعني في الشك إن الفعل الواحد يتحول من يعني حكم لحكم حسب الحاجة وضرب مثال بالصوم حرام يوم العيد طبعا الفطر يعني واجب قبله في رمضان ومسنون بعده ستة عشرة والصلاة محبوبة في معظم الأوقات وتكره في أوقات وأحوال مخصوصة طبعا كمدافعة الأخبثين وقراءة القرآن محبوبة وتكره على الركوع في الركوع والسجود وغير ذلك وكذلك تحسين اللباس يوم الجمعة والعيد وخلافه يوم الاستسقاء في صلاة الجمعة والعيد الواحد يعني يلبس كويس في صلاة الاستسقاء يطلع أي حاجة حتى النبي عصره مرد أنه كان لبس لبسه بالعكس يعني مقلوب ممكن ما يتعمدش اه بس انت في العيد والجمعه بتتعمد ان لبس يكون حسن فالاستسقاء مانتاش مأمور بده يطلع بقى اي حاجة وخلاص احنا زين مش مضور مش مش مأمور بالافتزال اه بس مش مأمور بالتجمل يعني ما تقفش تحط مثلا عطر او تسرح شعرك او مش عارف ايه واحنا راح نطلعين الاستسقاء ده مش مأمور بيه اه على حالك زي ما انت تطلع بيه كده وخلاص ده المأمور بيه في الاستسقاء إنه وضع غير الوضع هنا حكمة وهنا حكمة تانية وكذلك ما أشبه هذه الأمثلة وهذه نبذه يسيرة ترشد الموفق الموفق إلى السداد وتحمله على الاستقامة وسلوك الطريق الرشيد نعم دفع الأفراد هنا لما القبول الدبر بإنسان داخل الصلاة وهو عايز يعني يقضي حاجته كذا الصلاة مكروه حتى لو عليه يعني. يعني لو دخل الحمام وتوضا في المرة دي. وهيروح عليه ركعتين ولا تكبرت الاحرام اللي تروح الصلاة. تروح يعني. طبعا مرة يعني. وطبعا دوت مش المدافع الخفيفة. المدافع اللي تلهيه عن الصلاة. يعني هو اي ضلائف في الصلاة مش مركز في اي حاجة غير ان هو حابس نفسه عن البول. طبعا ده ما بتصليش. نعم المدافعة الخفيفة خلاص. اللي مش هتصرفه عن عن الخشوع يبقى ده يعني ايه بقى خلص يروح صوت ولكن يبقى ينتبه رأى اللي عنده كده ينتبه من أبلاغ الفترة وعن أنه لقتل نفسه يعني, يعني. بقى في الفضلة الاشتغال بالعلم وتصنيفه وتعلمه وتعليمه والحث عليه والإرشاد إلى طرقه بص كم حاجة في العلم اشتغال بالعلم تصنيف العلم تعلم والتعليم والحث على طلب العلم والإرشاد إلى الطرق يعني أصب به العلم والتع والتعليم والدعوة كمان والإرشاد إلى طرق العلم هكذا. قد تكثرت الآيات والأيات والأخ والأخبار والآثار وتواترت وتطابقت الدلائل الصريحة وتوافقت على فضيلة العلم والحرص على تحصيله والاجتهاد في علق وتعليمه. وأنا أذكر طرفا من ذلك تنبيها على ما هنالك. يذكر شوية من اللي موجود دوت يعني. قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وهنا في حذف حذف ايه المعلوم يعني يعلمون ايه لأن التنبيه على موضوع العلم نفسه اللي يعلمون دول مش هم بقى الموضوع اللي يعلمون دول هم المقدمين يعني موضوع العلم هو القضيه يعني وقال تعالى وقر رب زدني علما ويقول العلماء يعني لو الله عز وجل ارتأى ان هناك افضل من العلم لامر به نبي ان يطلب منه الزيادة الله عز وجل اختار ان هو يعني يأمر النبي عليه السلام يقول ايه رب زدني علما وما قالوش اي حاجة تانية ما قالوش ان هو يعني ايه رب زدني عبادة او رب زدني تقوى او صح؟ ده ليه؟ العلم يؤدي لكل دول ماشي. والعلم اشرف منهم كله وطبعاً بالشروط اللي عادنا نفسها بن في الحديث اللي فات اللي علم بشروطه يعني وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء اللي بيخشوا هم العلماء وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الدرجات دين كان مصفى عبد الله بن عباس وقال بأنهم أدئين حالة 500 درجة العلماء فوق المؤمنين بخمسمائة درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والارض وروينا عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وطبعا كده مفهوم المخالفه إن من لا يفقهه في الدين لا يرد به خير صحيح وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري قال الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير قبلت الماء ولكن لم تؤديه كما قبلته أدت ايه كلا وعوج، امتجد حاجة تانية يعني، حاجة تانية أفضل من إن هم مأبسة يعني. وكان منها أجادب أم ساكة الماء، فنفع الله بها، فشربوا منها وسقوا وزرعوا. يعني دول ما أنت جوش حاجة تانية. فبيقول يعني مثلا الأولين دول كالفقهاء والثانيين كالحفاظ، الفقهاء قابلوا العلم ولم يعتنوا فقط بنقله، ولكن اعتنوا باستخراج المسائل منه. لو يحتاج الناس للكلأ يدهولهم كلأ مية يدهولهم مية تمام؟ والنوع الثاني الحفاظ إن هم قابلوا العلم وبعدين يعني أدوه زي ما قابلوه بالظبط زي ما هو مية ورجعوا مية زي ما هو فهما تعلموا وعلموا انتفعوا بيه ونفعوا بيه الناس ولكن زي ما هو كده وده مش مقصود بالمحدثين بس مقصود به كل اللي خد علم وما أنت فيه غير المكتهدين يعني يعني مثلا سمع جرس في الأخلاق وأمرأ يح نقله زي ما هو أو عرف طريقة في ال في المواعظ وراح قالها عرف الحديث وراح قاله زي ما هو عرف تفسير آية وراح قالها زي ما هي كل ده اللي هو إن الأجاد الدور المرتبة الثانية يعني المرتبة الأولى بقى اللي كامله لأهلية اجتهاد واجتهاد وباقي في ال في المسائل فنفع الله بها الناس فشرب منها وسقوا وزرعوا استخدموا ماء بقى في إيه تستخدماتهم كلها وممكن يكون من الناس اللي هياخدوا منهم العلم دول اللي هياكتهدوا وراهم لا يزرعوا بقى وينبتوا الكلام ده صح الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بلغوا عني ولو آية ولا يبلغ لا لا تعيسوا الفليبلغونكم الفليبلغ الشاهد منكم الغائب فربا مبلغ مبلغ اللي هو هيأتيه الكلام أوعى من سامع يعني السامع من النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ للي بعده يكون اللي بعده أفقه منه صح وطبعا مدلع على الطبقات كلها لغاية ما سيدنا الإمام الشافعي كان بيقول للإمام أحمد إيه هنشعرف ما أقول يقول له إذا جاءك الحديث فأرسله لنا فأنت أحفظ منا له ونحن أفقه منه بك. يعني إحنا أفقه بالحديث منك وانت أحفظ لي فلو جاءك الحديث فأرسله لنا فأنت أحفظه الحديث ونحن أفقه به لما عندما بدأت حياة في بداية حياتي يعني بعد كده بقى بعد موت الإمام الشافعي فضل بقى الإمام أحمد كتير من بقى من تعطف يعني ما محدث شيئا ربه هو من فاق من في العلم طبعا الشافعية ما فيش يعني عندهش أي مقارنة بين الإمام أحمد ولا مش شحي والعكس برضو من الجوزي كان مصنخ كتاب لأنه عمي أفضل الناس بعض الصحابة أحمد فكل حاجة أفضل الناس أرجع الناس بعد الصحابة الإمام أحمد الصدق يعمل كده في اللي مش شحي برضو هذا كان مش شحي طويل لا تجوز المخالفات الشحي آه نلعبه نفتحه كثير ان علم قريش يأتي يملأ اقفاب الأرض علما ده حديث ما تنطبقش إلا على الشافعي فعني ما خلاص ما فيش بعد كده ان يلا اربعه ما فيهمش قرهش غير الإمام الشافعي تمام خلاص بقى ما فيش غيره متبع قريش ولا يعني الايه الولايه بتاع قريش ديت اتبعوا قريش فقاموا والقائمة من قريش جروها كمان على لحقات العلم دامن تعصب ضربت على الشافعيين تعصب الحنابلة ما قالوا من الإمام الشافعي لأولين هذا حديث الأولين يقول اثنين حدثين أو بس ده مش معناه إنه هو أفضل الناس يعني هو اتقال الإمام الشافعي لما يأتي وإن طبق على الحديث يقول حاجة هيملأ أقطاب الأرض علما ولا حصل فعلا بس ده معناه ان هو افضل من ناس بعد الصحابة؟ يعني ده مش معناه ما ممكن يكون حد اعلم منه ايه اللي اللي ضر يعني لا ده كان على مالك ليس المقارنة كان بين الليث ومالك ما هو ما حدش يعرف مالك يعني يقارن ما بين الشافعي ومالك ابدا حتى الشافعي نفسهم يعني ما ما بوش ناحيه حتة دي لحسن حيطه سد مالك أعلم الأربعة باتفاق بالاتفاق المتبوعين كمان. يمكن المذهب ككل ترجع حاجة تانية لكن مالك أ أ أعلم الأربعة بالحديث والفقه بغير يعني مخالفة لإحنا. كلهم ضرباهم كلهم ضرب. آه. هم تلامس بعض يعني. ومالك اللي ما بيقوله أ أعلم ضربا بيقوله دخل على الإمام أبو حنيف وطلع عرقان يتناقشوا يتناشوا. مغات ما يعني ومعرفش يجيب معاه اي حاجة وطلع من عنده عرق ايه يجينا كده وطيبه يعني زي واحد على عشرة من حد فيه انا اعلم من انا اعلم من الحرب حق المهمة فت انا اعلم من الصحر التأخير بوقت ده ما بقى هنا هيبق كلمتين هناك قبل ما نخش الجيش هيسمع دور بقى سمعت والله انت لسه ما دخلتش انا سمعت دور عشان نقولك مش عارف ايه اللي داخل سلاح الفلاني لسه ما ماشي هادي بس يعني عن ابن مسعود الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا اثنتين رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها والمراد بالحسد الغبطة وهي أن يتمنى مثله ومعناه من بغي أن لا يغبط أحدا إلا أو تغبط أحدا ممكن يعبط برضو يعبط أحدا إلا إيه هاتين الموصلة تاني إلى رضاء الله تعالى يعني اللي انت تشوفه عند حد بيعمله يعني تتمنى مثله هم دول واحد يجيله فلوس فيبلكها في الحق أو واحد يأتيه العلم تتمنى مثل ما أتى وطبعا لوك بغير أنك يعني تبقى الحسد بالمعنى المفهوم والحكم من المعنى العلم طبعا العلم طبعا أهو الحكمة منين من غير العلم ويستوا الواحد يعرف عنده ممكن تبقى شبه كده شوية حكم ولكن الحكمه لو ما انضبطتش الشرعي ياتي بالاعاجيب زي كان في واحد اسمه ساومه اسمه ساومه الحكيم يعني قال ايه الناس ما بتتجوزش والجواز صعب فكان بيحث الناس على ان هم يتصدقوا ببناتهم على اللي ما اتجاوزو يعني ديهم بناتهم كده من غير محرم من غير اي حاجة فهم بقى ينزلوا فيه الاشعار يعني حتى واحد يعني قال وقال حماره ثومة لو انصف الدهر كنت اركبه فصاحي... ف... فانا جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب انا مش عارف التاني عارف انه عارف رغم انه هو جاهل ما اعرفش حاجة فده جاهل مركب فطبعا الجاهل البسيط احسنت فلو الظهر منصف كنت المفروض ان انا اركب مش هو اللي يركب ما لم نتعلم العلم بغير شيخ ها الكلام مش فاكر الجزء التاني بس هي على ثومة يعني من من تعلم العلم بغير شيخ اتى باعاجيب كالحكيم ثوما تصدق بالبنات على رجال يعتقد بذلك في الله قربه يعني اللي ما اتعلمش من غير شيخ ياتي بالاعاجيب كالحكيم الثومه ثومه ده زي يجوز بنات من غير مهر وفرقع يعني الزنا وفاكر ان ده حكمه فطبعا هو ممكن يكون حكيم بقى في حاجات بس من غير علم يفوت بقى حاجات كده يعني إيه. زي كده حكماء اللي هم افلقوا لهم الامثله دي كان عليهم حاجات ضرر بس يعني في نقط ده بقى يعني يعني ما فيش غباوه اكتر من كده يعني ما تلاقي يعني لما يقعدوا يعني يعني يقولوا حكم زي اللي هي الاقوال الماثوره اللي تنقل عن الاغريق لدرجه ان يعني من علماء المسلمين اللي فوتن بحكمتهم وبقى ينقل الفلسفه ومش عارف ايه على اساس ان يعني ده البحر اللي ما ينضبش يعني وبعدين تلاقي بقى الحكم ديت منها ان الإله فلان ما تغضب مش عارف مين فراح زنى مراته فجابوا عيل العيل دوته وطهره يعني يعني اللي هم الناس المعظمه عندهم اولاد زنا يعني الاله بتاعهم الكبير ده عجب واحده من الرؤيه بتاعته فرح زنا بيها فجاب بقى اتنين اخوات هيرقل اللي هو كل حاجه اساطير الاساطير يعني بتاعتهم ده ابن الزنا الاول وابن الزنا الثاني اللي شايل الكره الارضيه اللي هو اسمه ايه اطلانتس ده هو اسمه ايه اللي شايل الكره اللي هو رمز كاس العالم ده برضو نفس القصة برضو هو حاس ان واحدة عكباء فراح زنى جاب التاني اللي هو الاخ الثاني يعني اخ من يعني ايه من ابو واحد فهم انصاف الهى وانصاف بشر من الزنا طبعا هو هوا ما تتجوزش البشر يعني انما هو كموعجة يعني دي الحكمة بقى وصلوا بالحكمة لدرجة ان ايه حاجه حاجة تقرف يعني يعني بس تعدد يعني مثلا المصريين كان عندهم تعدد الاليهة مثلا بس مش تدرجة القرف ده يعني كبير الاليهة مالك الاليهة ساب كل الاليهة اللي هم مثلا يجوا 18 رب العشرين واحدة اللي هم باقين 3 رجاله والباقي كله ستات الاله بتاع الموت دوت اللي هو اخوه وهو واحد كمان بتاع الحرب ومارس داي مالو شرف اللي والباقي كله من يعني حتى يشوروهم عراية ومش عارف ايه واحدة للجمال واحدة للخصوبة واحدة مش عارف مين و... كل دول ما معجرهم ومش وراحز انا باتنين من البسط عشان يجيب بقى اللي هم الاثنين اللي بنوا عليهم الأساطير بعد كده فمفيش حكمكتر من كده فنقول بقى ايه الفترة الجاية نحاول ان هنغير شوية حاجات عشان يلطغر الطلبة في أجازة من المرة الجاية لو هو حبه ما يجوش ما يجوش إن شاء الله الحاجات اللي ناخدها من أول مرة الجاية لغاية نص ستة هعيدها تاني في وقت ما م... في يوم مختلف عن الأيام دية تح... لما الطلب يأخذ الأجازة إن شاء الله من المرة الجاية هناخد مقدمة المجموع زي ما إحنا لسه نوقع في الأربعين هل تاني كلها الآن كل هتقال خالص <تصفيق> ومعاهم بقى شويه ملازم مقدمات في العلوم اللي احنا كنا قلناها قبل كده اصول الفقه قاعدة الفقهيه مصطلح الحديث واللغه الخطة أولهم اولهم الاملا يعني اكتبوا صح ناخد الاربع حاجات دول زي ما هي بس ان شاء الله نعيدها بقى النقد مش تتعد؟ نعدها لك أنا بقى أحمد مش عارة فيدي تاني خلاص معني هو يوم بالعافية آه. تتسجل بقى أنا يعني تعيد أربع نصف ساعة بدل ما ست يعني مش هاروها هاي بقى دي أول ناط الناط الثاني اللي نتعيز ها يوم الأربع اللي جاي إن شاء الله نجتمع